فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحظ وعلاة الأحمال يجلهم أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله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 من حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ مُجِرَّكُمْ وَلَا تُضَارُّونَ نَرِيدُ ضَيِّقٌ وَلَنْ تُضَارَّوْا نَرِيدُ ضَيِّقٌ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كن وانتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق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 وَكَأَيِّنْ مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهَا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا فَعَذَابٌ نُّكْرًا فذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا الله يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ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 د يحْسَنَ اللههُ لَ رِزبَ اللههُ الذي خَلَقَ سَب سَمواتِ وَمِنَ لِأَْرضِ مِث لَهُ يتَنَزَّل يتَنَزَّل وَأَمرُ بَنَهُ لتَلَّ أن الله بتلَ